ما حكم قراءه القران في المقبره النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا سوره البقره لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر واقروا فيه سوره البقره في الحقيقه ان المقابر ليست اماكن قراءه القران لما الواحد يسال قراءه القران في المقبره وانت وش ماشي تسوي في المقبره اصلا لماذا يذهب المؤمن الى المقبره اصلا ليش ماذا يفعل ها للتعاض أو لي زيارة المقبورين للدعاء لهم يعني الآن المقبورين لا تشرع زيارتهم هكذا يعني يجلس يزور يجلس معهم ويسولف كيف حالك مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم يجلس عند راسهم وش اخبارك خبارك كيف حالك ترى فلان يسلم عليك وفلان جاه مولود وهم سوينا عقيقة وبعد بكرة عرس فلانة ترى يتكلمون معهم هكذا هذا حادث حادث ليس زيارة مشروعة ترى لا تشرع الزياره لهذا زيارة المقبرة، أن تدعو للميت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى البقيع لما تبعته عائشة ذهب لماذا؟ للدعاء يدعو لهم هذا هو المشروع، فيذهب للدعاء أو للاتعاظ والتذكر وهذا مهم جدا. لطالب العلم خاص أن يزور بين الفين والفين القبور حتى يرق قلبه يرق القلب نحن قلبه يقصو فعندما تزور المقابر تنظر أحوال الناس فيها فيرق قلبك شيئا أما ان يزور المقبر يجزق القران ما هي مكان قراءة قرآن اصلا ليس مكان قراءة قرآن أصلا